اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله من رحمه الله بعباده ان خلق لهم من انفسهم ازواجا يسكنون اليها وجعل بينهم موده ورحمه لتدوم العشره ويقضى الوتر ويصلح الولد ويبقى النوع الانساني على هذه البسيطه يخلف بعضهم بعضا ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون وقد حرصت الشريعه على دوام العلاقه بين الزوجين واستمرار الحياه الزوجيه ووضعت لذلك اسبابا هي كفيله بتوفيق الله الى تقويه اواصر الموده والبعد عن الشقاق والنزاع فاولا وقبل كل شيء ارشد الى اختيار المراه الصالحه ذات الدين والخلق الكريم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وسبب آخر وهو نظر الخاطب إلى مخطوبته عند إرادة خطبه لكي يكون ذلك سببا في اقتناعه بها ورضاه بها خطب المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه حري ان يؤدم بينكما ومن ذلك الأمر الزوجين بالتعاشر بالمعروف وعاشرهن بالمعروف وأمر الزوجين كل منهما بالقيام بحقه ولهن مثل الحق الواجب عليه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وأرشدت زوجة إلى التعامل مع امرأته بالمعاملة الحسنة فقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنساء جلاله وأنا خيركم لاهلي وأمر الزوج بالصبر على بعض الأخطاء وتحمل ذلك والنظر إلى المحاسن والفضائل لا إلى النقائص فحسب يقول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كري منا خلقاً رضي منا خلقا آخر إن منا خلقاً رضي منا خلقاً كآخر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط بين الأمم وشريعتها وسط بين سائر الشرائع وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وهذه الوسطيه تتبين بتدبر أحكام الشريعة فعندنا قضية الطلاق قضية الطلاق تنازعة أفرق ثلاثة فالنصارى لا يرون الطلاق مطلقا بل يرون المرأة غلا في عنق الرجل يلزم بها ولو لم يردها ولو لم يقسم بينهما اتباق ومودة واليهود يجعلون الطلاق على أي سلك سبب دون مبالاة كما كان أهل الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا قارب انقضاء عدتها راجعا حتى ربما طلق ألفا فأنزل الله جل وعلا الطلاق مرتان فإن ساكم او أو تسريح بإحسان وحرص الإسلام على استئصال كل أسباب القطيعه بين الزوجين والحرص على إغلاق تلك الأمور لتستمر الحياة الزوجية في طمأنينة وسعادة وهنا والإسلام لم يجعل الطلاق الحل الأول بل قدم أمورا كثيرة وجعل الطلاق المرجع الأخير والحل إذا تعذرت كل الحلول وأمور المطلوبة وأخبر, وأخبر, وأخبر, وأخبر, وأخبر, وأخبر الله جل وعلا أن هذا الميثاق ميثاق النكاح ميثاق دائم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فعندما يحصل النزاع واختلاف النظر ارشد الزوج الى عظه المراه وتذكيرها الله والدار الآخرة لعلها ان ترعوي وتنتبه ثم ارشده الى هجرانها في غير, في غير الكلام ثم ارشده ايضا الى تاديبها ثم أرشد الجميع إلى بعد حكمين ينظران في اختلاف الزوجين من أهل المرأة وأهل الرجل هل يمكن الاتفاق والبقاء أم الفراق والذي تخافوا نشوزهن فعظوهن وهجروهن بالمضاجع المطاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا واذا نظرت ايها المسلم الى الطلاق بالاسلام وجدته نظاما كاملا يعالج قضية الطلاق والخلع والعدة والرجعه بأمور واضحة البيان، فأولا الاصل في الإسلام، الأصل في الإسلام أن الطلاق من أبغض الحلال إلى الله يقول صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق لما فيه من تفريق الأسرة وانقطاع البيت. وحصول الضرر على الزوجين والأولاد ثم إن الإسلام لما شرع الطلاق لم يجعلوا بها والإنسان يطلق كيف يشاء بل شرع له أن يطلق طلقة واحدة فقط في طهر ما مسها فيه فلا يطلقها وقد جامعها أو يطلقها وهي حائض فتقول العده على المرأة فإن شرع له طلقة واحدة وهذه الطلقة إذا وقعت فإن للمرعدة زلالة قروا إن كان من تحيض أو وضع حملها إن كانت حاملا أو وضع حملها إن كانت حاملا بهذه عدتها يجوز له مراجعتها أثناء العدة بدون عقد ما دامت العدة باقية وأرشد المرأة إلى البقاء في بيت الزوج ما دامت الطلقة واحدة والعدة باقية فلا يقول جل وعلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشه مبينة وتلك حدود الله وحرم على الزوج أن يجمع الطلاق طلاق بلوط واحد ولما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم رجل قال امرأته أنت طالق بالثلاث غضب صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم فقام رجل فقال أقتله يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذن هذه الطلقه إن انقذت العده بدون رجعه اصبحت بائنه منه يحل له ان يرجع اليها بعقل جديد فلعل الاولى ادبت الزوجين واذا لم يكن بعد الطلقه الثانيه فما بعد الطلقه الثالثه فلا يحل له رجعتها حتى تنكح زوجا اخر فإن طلقت فقال جل وعلا وفان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره تلك الاداب العظيمه للزوجين جميعا بالتزامهما تكون الحياه الزوجيه حياه طيبه وحياه سعيده ايها المسلم ان, أمر إن التساهل بامر الطلاق امر خطير لا ينبغي من المسلم النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطلاق هزله وجده سواء فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث جده النجد وهزله النجد النكاح والطلاق والرجعه اي فلا يجوز التساهل به ولا الاستخفاف به ولا ان نجعله يمينا نعلق عليه امورنا انت طالب امراته طالب إن لم تاكل ذبيحته امراته طالب إن لم تذهب الى اخر ذلك نج لسانك عن هذه الالفاظ وكن حريصا على سلامه الاسره وسلامه البيت من الدمار والخراب ايها المسلم ان هناك اسبابا قد تدعو الى الطلاق احيانا تكون الاسباب راجعة إلى الرجل أو تكون أسباب راجعة إلى المرأة أو تكون امورا مشتركة بين الزوجين فمن الأسباب التي أحيانا قد تكون مصدر الرجل عدم عدل الانسان بين الزوجات إذا كان عند أكثر من واحدة فإذا كان عند بعض أكثر من واحدة ربما سلك غير العدل بين الزوجات فضلت الكلمة اصطاحت الاخرى ولذا قال الله لنا فان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا اذا فإذا خشي أن لا يقوم بالواجب فليلتم الواحد ويتق الله وإن غلب على ظنه القيام بالواجب فالله شرع له التعدد لكن شريطة أن لا يجور ولا يظلم وبالحديد من كان عندهم امراتين فما لم أحدهما جاء يوم القيامة وشقه ما <تصفيق> ومن أسباب الطلاق من بالنسبة للزوج أيضا إهماله بعض الرجال البيوت وتضييع مصروهم وعدم الاهتمام بذلك فتراه لا يهتم بالزوجه ولا بشؤون البيت شغله مع أصحابه وأصدقاءه أما البيت وشأنه والمرشّنها أمر ثانوي لا يهتم به ولا يقُوّاجبه ويتجاهل أنه راعٍ في أهل بيته وأن الله سائله عن رعيته ومن الأسباب ايضا من الرجل ما يحصل بعض الرجال من سوء الكلام وبداءة الألفاظ والإهانة والضرب والإهانة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل ما حق امراتنا على زوجها قال تطعبها إذا طعمت وتكسوها إذا تسيت ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تضرب الوجه اي لا تقول قبحك الله الفاظ سيئه ولا تضرب الوجه محاسل الانسان كل ذلك خوفا من تصدع البنيان البنيان وذهاب الحياه الطيبه إذ قال السيئة لا خير فيها وقل لعبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزر بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وفي الحديث ماذا في الحديث وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله ببيت الخير أدخل عليهم الرفق ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويقول ما وضع الرفق في شيء لا زانة وما نزع الذب من شيء لا شانة فلنق بالأهل والزوجة والأولاد والتعامل الحسن من أسباب استمرار الحياة الزوجية على أحسن حال ومن الأسباب عند بعض الرجال نسأل الله السلامة والعامية مبتلي به البعض من تمام المخدرات والمسكرات والمخدرات فتلك بلايا ومصائب اذ بعض الاذواق هدانا الله واياهم ربما ابتلي بشرب المسكرات فيدخل على امراه في الليل ذملا من هذه الداء في الخبيث فيصرف الاحمر يضرب ويتكلم ويطلق ويكسر ويدمر البيت ويشعل نارا في البيت من قله حياء وتصرفات سيئه فصاحب المسكرات لا تامن على نفسها من ان يلديها ولا على بناته ومن في بيته كذلك متعاطي المخدرات قد يبقى يدفع عرضه مقابل ما يحصل عليه من هذا الداء المخدر ويضحي باسرته وعرضه في سبيل الشيطان نسال الله السلامه والعافيه لنا ولكم ولسائر المسلمين وهناك اسباب قد تكون من قبل المراه فمن ذلك عدم تعدّبها بالآداب الشرعية مما من ستّر وعفة ونحو ذلك فتكون سابرة متبرجه مما قد يسبب شكوكا من الزوج في شأنها من عدم سترها وعدم بالاتها بالحجاب الشرعي ومن الأسباب مفارقة المرات للبيت في كثير معمالها فيعظم ينضي معظم الوقت ويفي عمل بعيد عن البيت وشانه لا تدري ما يدار في هذا البيت الصغار ربهم الخادمات والبيت ضائع والرجل مشغول والمرأة في عملها مشغولة وهذا البيت ضائع لا قيادة له ولا مدبر له ولا منضج حياته فيكون ما يكون في غفلة من الرجل والمرأة بل بعضهم قد يجلقل أمرأ فراشه ويطر فراشه ومكان نومه الى خادمة وخادم المرأة بعيدة عن البيت لا تدري ما لا يصنع فيه كل هذا من أسباب شل وعدم وعدم انتظام الحياة الزوجية ومن الاختلاط بين الجنسين في الأعمال والميادين فهذا الاختلاط من جرائم الشنيعة طموح الزوجة عن زوجها بإغراء, البس بإغراء البستاق والنواب الندالة وقلة الحياة بها وقد تطمع عن زوجها فتتعلق قلبها ببعض الرجال لما تشم والتحرشات السيئة غفلة الزوج والشرا والخلاف وها بهذه الأعمال التي هي باختلاط سيء يعود هذا الاختلاط على الزوج بالضرر في الحاضر والمستقبل شاء الناس أن لو رضوا سخطوا إن الاختلاط جريمة نكرة ومصيبة عظمى وبلية كبرى كم عدد كم كم جرت من مهالك وكم سبت بشعور وأغوى أمور خطيرة فلنتق الله في أنفسنا ولتتق المرأة ربها في نفسها وفي زوجها وبيتها ولتعلم أن أي دعوة لها للاختلاط بالرجال في ميادين الأعمال دعوة ضال، ودعوة لتغريب المرأة وإفساد أخلاقها والقضاء على قيمها وفضائلها وهناك أسباب مشتركة فالإعلام الحرب يصور الحياة الزوجية تصويرا بين الواقع بما يقول إن مره غل عند الزوج ما إنها أسيرة وأنها معاقة القوى وأنها, وأنها مهاية الكرامه كما يقولون وكل هذه من الاكاذيب والأباطيل فقد الوعي الشرعي بين الزوجين عدم اتهمة الاتماع بأضرار الطلاب وما ينتج عنه من أضرار خطيرة إفشاء سب الزوجين كل هذه الأمور تسبب هذا الاختلاف فلنتق الله في أنفسنا ونعلم أن الحياة الزوجية المستقرة التامة هي حياة الزوجين عندما استقنا بكتاب الله وبسنة رسوله وتعدبه صلى الله عليه وسلم وتعدبه بالآداب الشرعية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن بيوتكم ولا تبر تبر الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله بارك الله لي ولم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 أخي المسلم ايها الزوج الكريم اتق الله في الحياة الزوجية واتق الله في الحياة الزوجية إلزم أدب الكتاب والسنة لتحيا حياة طيبة أيتها المرأة المسلمة إلزم الأدب الشرعي والطاعة الزوج في المعروف واصبري واحتسبي كل ذلك فلعل الله حيات حياة خيرة فالمراه الصالحه التقيه هي المراه التي تدعو للخير وتعينه على الخير وترشده الى الخير وتحثه عليه وتسعى في دعوته الى بر الأبوين وصله الرحم وكل خلق كريم فهي امراه مؤلفه وامراه تسعى في جمع الكلمه وتالف البيت وعمران البيت بالخير والتقى اعلم أيها الزوج العزيز أيها الزوج العزيز أن للطلاق آثار سيئة على الفرد وعلى على الزوجين وعلى الأولاد وعلى المجتمع فمن أضرارها النفسية أزمة نفسيه تصيب الزوج بعد الطلاق حيث يفارق خليلته وعشيرته يفارقها بغضب وحماقة وقلة أدب وصبر يظن أن أمور سهلة وليس والله بالبسيطة. أزمة نفسية تصحف الزوجة عند فراقها لزوجها وبرقتها لأولادها فقلبها مشغول بأولادها مشغول بنفسها فحياتها قلق وشقاء وتصرف بعض الرجال وحماقتهم وأخذوا الأولاد منها مما يُهد أمرارًا عظيمة الأولاد يشقون ما بين أب مهم مهمل وبين امرأة لا مسؤولية لها الأسرة الزوجين فجوة بين أسرة الرجل وأسرة المرأة وكم يخطي البعض على البعض فيشوه الرجل الذي كالأسرة وينسى إليها ما هي قراءة منه أو تشوت في أسراء الرجل وأهله وينسبونهم إلى ما لإلى ما هم براءه منه فلنتق الله بانفسنا ولنعارض قضايانا بحكمه وراي سديد والله يقول وان امراه خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما والصلح خير وشر الناس من فرق بين الزوجين يقول صلى الله عليه وسلم ملعون من خبب امراه على زوجها أسأل الله لي ولكم حياة طيبة إنه على كل شيء قدير واعلموا رحمكم الله أن أحزى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 على إمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعبك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا وأصل ائمتنا وولاة امرنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير سددوا في اقواله واعماله ومنحوا الصحه والسلامه والعافيه انك على كل شيء قدير اللهم وفق ولي عهده سلمان بن عبد الله كل خير سددوا بأقواله وأعماله ووفق النائب الثاني وجوب جميعا دعاء خير وصلاح إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا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 وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعل المذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون